أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة رب بيك عبده زكريا إذ نادى ربه نداءا خفيا وقال ربي ان وهن العظم مني واشتعل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 وَجَعَلَهُ رَبِّي رَضِيًّا يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلاَمٍ اسْمُهُ يَحْيَى إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب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 قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال ثويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا ورت وعشي يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وآتيناه الحكم مصبياً وحناناً من لدنا وذكاة وكان تقياً وبراً بوالديه ولم يكن جباراً عصياً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 فاتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا، فأرسلنا إليها روحنا فتمث فللها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إن ما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسس اني بشر ولم اك بغيا قال كذلك قال ربك هو عليين هين ولنجعله ايه للناس ورحمه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 تقبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وَهُزِّي لَيْكِ بِجِذْعٍ أَخْلَتِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيَمْ فَكُلِّ وَشْرَبِ فَكُلِّ وَشْرَبِ وَقَرِّ عَيْنَ فَإِنْ مَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِ فَقُولِي, فقولي نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مرض يا مولا قد جئ تجي أم فري يا أختارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصر صلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم أولد تُوَيَوْمَا أَمُوتُ وَيَوْمَا أُبْعَثُ حَيًّا ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول لهكم فيكون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 أُرِيتَ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ ومن عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يرجعون. واذكر فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صديقا نبيا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْتَطِيعُ مَعَ وَلَا يَبْصِرُ وَلَا يغني عَنكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ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 قال أراضب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي وهجرني مريا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 وأدعو ربي عساء لا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتز لهم وما يعلم بدون من دون الله وهبنا له وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم وَرَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَّ وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نبيا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 واذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالْ والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان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 إلا من تاب وامن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا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 وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا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 ثم لننزعن من كل شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ على الرحمن عتيا ثم لنحن أَعْلَمُ بالذين هم أولى بها صليا وإن من إنكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين تقوا ثم الذين تقوا ونذر الظالمين فيها جثيا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 فَإِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْ هُدًا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّرِينَ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 اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا فيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا أَلَمْ تر أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَذًّا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُ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 وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَانِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِ الرَّحْمَانِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسمعه بلسانك لتبشر به المت... ثَقِينًا وَتُنذِر بِهِ قَوْمًا لُدًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا